قد استرينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعوذ فيها إلا إن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا اتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقون فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أَفَأَمِنَ أَهْلُ القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون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 ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم ذي فَمَا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقهما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغمين والقي السحرة ساجدين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 إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاخبة للمتقين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عتا ربكم أن يهلك عدوكم ويتخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والطفادع والتم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 ان هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اوير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم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 وقال موسى بأخيه هارون اخلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وتلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني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 وكتبنا له في الألواح من كل شيء لِكُلِّ وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة, فخذها بقوة وَأَمْرُ قومك يَأْخُذُ بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين سأصلف عن آياتي الذين يتكبرون في الْأَرْضِ بغير الحق وإن يروا كل لَا لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كَذَّبُوا كذبوا وَكَانُوا وكانوا عنها غافلين.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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَهْدِنَا رَبُّنَا وَيُفِرِّلْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولما رجع موسى إلى قومه وقبان أسفا قال بئس ما طلفتمون من بعدي أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إني إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغاطرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأدتمها للذين يتقون ويبذلون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يوم تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ يسبتون وَيَوْمَ لَا كذلك لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ يفسقون بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْهُمْ مَتُومٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوهُ بِهِ أَنْجَينَ الَّذِينَ يَنْهَوُنَّ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وأقلنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بِمَا كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة أن يسومهم سوء العذاب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 فَقَالَتْ مِنْ بَعْدِهِ الْخَلْفُ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُؤْثَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ ألم يَأْخُذُ أَلَمْ يُقْضَ عَلَيْهِمْ سَاطِقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِي ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقابوا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم